نسمي أهو الإجن والروح القدس الثلاث الراحل آمين أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن خطية من الخطايا الخطيرة وجايف إشمل عدة خطايا دواها وهي خطية السمع السمع السماع لا يكتفي بما عنده يحس عما ينقصه ودائما يطلب الاستزادة هو دائم الصلب وعنده شهوة الأخذ ويشتهي ما في يد غيره وربما يود أن يشلد ما عند غيره ليست له خلاعة مهما وصل إليه ومهما أخذ والطمع يشمل أمورا عديدة وإعتبره الكتاب كعبادة أشنع ولذلك تلاقه في الرسالة إلى أفاسوس 5 آية 5 فإنكم تعلمون أن كل زاني أو نجد أو صماع الذي هو عابد للأوسام ليس له ميراش في ملكوت النبي وطبر كأنه عبادة أوثام وليس له ميراش وآية أخرى تشبهها أيضا في كولوس ثلاثة خمسة اميسوا اعضاءكم التي على الارض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الرضية الصمع الذي هو عبادة الاوسان الأمور التي من أجلها يأتي رضب الله على أبناء المعصية وفي كورونسوس الأولى الصح 5 وصح 6 يقول ان عين لا يدخلون الى ملكات ملكوت الله ففيه كورونسوس الأولى 5-11 إن كان أحد مدعوا جانياً أو طماعا أو عبد ويساً أن لا تخاضطوا مثل هذا ولا تقافلوا وفي كرونسوس الأولى الست عشرة لا تاركون ولا صماعون ولا شتامون ولا خاصفون يرشون ملكوت الله دين به خطورة السماء، ولكن السماء ليس مجرد طمع في المال كما يظن البعض، في أنواع كثيرة، في طمع في المال وفي طمع في السلطة في المركز في العظمة في طمع في الأرض في طمع في الشهوة في طمع في ما يخص الله. من شاء الله هنتكلم غير أنواع الطمع عن مدار الطمع ومواله. الطمع من جهة العظمة والسلطة بأن الشخص لا يكتفي مطلقا بما عنده مهما بلغ. ولعل من أمثلة هذا الشيطان الشيطان خاصيته مزيد من الصمع والكبريات يعني كانت حالته من أحسن الأحوال قال عنه الله في شفر حسقيا للنبئي الصح 28 أنت خاسم الكمال ملآن حكمه وكامل الجمال كنت في جنة عب كل حضر كريم أنت الكاروب المنبسط المظلم وأقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجارة في النار في نشيك أنت كامل في طرقك من يوم خلق حتى وجد فيك إسر هذا, هذا الكائن الذي كان من رؤتاء الملاحكة وكان من صبقة الكاروبين وكان مملوء من الكمال ومن الجمال ومن الحكمة النبي اكتفي بما هو فيه ووجدنا صفته في سفر اشعياء النبي الصاحر 14 ربنا قال له ايه انت قلت في قلبك اصعد الى السموات ارفع كرسية فوق كواكب الله أجلس على جبل الاجتماع في أفاش الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي يعني ما عجبوش المبد الذي كان فيه واشتهى ما هو أكثر طمعا منه في مجيد من العظمة والسمو نوع من الطمع والكبرياء نفس هذا الوضع حدث بطريقة شبيهة بالنسبة للإنسان كان على صور الله ومثاله وأخذ البركة والسلطة على جميع الكائنات الأخرى على صور السماء وعلى سمك البحر وعلى دواب الأرض وراع ذلك اشتهى مجد الالوهية حينما قالت الحية تصيران مثل الله عارفين وخير وشير وكما قال احد الكجيسين ان الانسان الاول اشتهى مجد الالوهية ففقد مجد البشرية نوع من الطمع نوع من الصمع زي أبشالون كان في منسح الجمال أبشالون ومع ذلك سمع في ملك أبيه وأراد أن يصير ملكا بدلا من أبيه وعمل البدع، وكون لجيش، وحارب أباء، وما نوع من الصنع لم يكتفي بما وهبه الله، وإنما صنع فيما هو أقصى، وهكذا أيضا أي إنسان يطمع في مركز رئيسه. ينتهي هذا الامر الى الخيامة وهكذا ايضا صراع الملوك والدول لعل من اشهرها ما قيل عن الاسكندر المقدوني انه في وقت من الاوقات حزن لأنه لم يجد أرضاً جديدة مثلك وهذا نتكلم أيضا على الصمع في الأرض الاحتلال بالنسبة للدول نوع من الصمع في الأرض آخاب الملك صمع في حفل نابوس اليزرائيل فكانت النتيجة ان امرأته اتفقت معه ودبروا مكيدة او مؤامرة للابوت الازرائيلي يتهمانه بالتجريف على الله وانتهى الامر بقتله كل ده بسبب خطية الصمع صمع ابشالون في ملك ابيس انتهى به الى خيامة ابيه وجيش وهو مات وطمع في حقل مابود انتهى به الامر الى تهمة كاذبة وشهود زور وقتل الرجل والاستلاء على ارضه وانتهى به الامر الى ان ربنا قال له في المكان الذي لحظت فيه الكلاب دم نابوت الوزرعيلي تلحظ دمك انت عيض خطير تمع بصابة لوط هو الأرض المعشبة ترك عشرة عنه إبراهيم والطمع في الارض المعشبة كانت النتيجة انه فقداء مرتين مرة في السبيل السادوم في تكوين السحر 14 ومرة اخرى في حرق السادوم وخروجه بلا شيء ده الطمع فيه الطمع في المال الطمع في اللان. عدم دفع العشور والبكور هو صنع في نصيب الله وفي نصيب الفقراء عندك لم انما نوع من الصمع ان الانسان يأخذ استحقاقات الله واستحقاقات الفقراء ويخليها عنده. لذلك في سفر ملاخ النبي الصحيح ثلاثة يقول سلبتموني قال الرب إن فينا سلبناك ألف العشور والتقدم فإنت في عدم دفعك العشور والبكور إنما تطمع في نصيب الله واتسلب الفقراء من نصيبهم وفي نفس الوقت ظلم العشرين كان نوع من الصماء والسرقة والسلب الغير وصمع في مال الغير أيضا خطيئة الجمع والتكوين نوع من الصماء واحد أي يكوم, يكوم يكوم يكوم زي الغني الغبي لما عال أهدم مخازني وأبني أعظم منه وأقول ليك يا نفس خيرات للسنين هديدة ما في نفس الليلة من ضمن الصنع أيضا محبة النصيب الأكبر محبة النصيب الأكبر محبة العالم ومحبة القنية من ضمن الطمع أيضاً الأمار لا بالأمار عايز يتمع ويأخذ فلوس ويأخذ فلوس وغالباً بينتهي به الأمر أنه يخسر كل حاجة الطمع في قدسة حنانيا السفيرة طمعاً أنهم يأخذوا جزء من المال وينكروا ومع هذا الصباح كان خطية الكذب والخبيعة والإنكار وكان أيضا انتهى بهم الأمر إلا الموت طمع دي في عطايا نوامان السوريان طمع أنه يأخذ حاجة منه. مخالفا رأي معلمه إليشا وكانت النتيجة ان حلت عليه اللعنة فقال له إليشا النبي البرس اللي خرج من زعمان السورياني يحل عليه انك تمعت انك تاخد دش من مال بعد سلام معلمة تمعها خامف مكرمه ان يأخذ شيئا من المتاع المحرم كان نتيجه هزيمة في الشعب كله ثم النتيجة ايضا ان وقعت عليه العقوبة الشديدة الصمع في البيع والصمع في الشر، الصمع في البيع يلجأ اليه بعض التجار. في احتكار السوق وفرض اسعار معينة ورفع الاسعار وجيس امام ضميري قلنا بقى نعمل ايه انا ببيع واللي يشتري لكن هناك طمع من التجار الجشعين الذين يحتكرون السوق ويرفعون الاسعار وفي طمع في الشراء الشارع اللي يجي يشتري ويقعد يفاصل علشان ما يخليش البائع يستحق ويقعد يقلل يقلل يقلل طب افرض البائع محتاج انه يديع فانت كل ما تضغط عليه يبقى نوع من الصمع انك انت تكسب شرق الشارع وهو يخفض علشان كده زمان نحن شبان كنا بناخد تدريب عكس هذا التدريب كما قيل في بستان الرهبان إذا ذهبت لتشتري شيئا سمحنا قيل لك زد عليه قليلا واشتري يعني تقول الحكاية كان يقول لك ما تمنش اللي خدي عدى عشرية بيرديد كده تلقه ينبسس ويزود لك في الصنف او يزديد كمية زيادة ويقول انت مزودت لكن انت اللي كان خرجتوا في مرشوفين او الطمع في المكتب الذي يؤدي الى الغش الغش في النوع في الغش في المكين في الموازين في المقاييس أيها الطمع في تقسيم الغنائم حتى بين الشارقيين يعني الحرمية يسرقوا مفروض يكون عندهم شرف بينهم وبين بعض. شرف جزء يعني. ما كانش الشرف في الاخذ فالشرف في التخصين فلما واحد نسمع في التأثير جاي تنكشف الجريمة ويبقى الهديه طال في نوع من الصمع يلجأ اليه بعض الفكرات الصمع في الاخذ من الرحومين يعرف ان احلام ده قلبه صيب ورحوم يسمع فيه ازياد ويطلب طلبات خيالية سحر قلب في الشخص اللي بيدفع الكتاب المقدس اتزالنا مثل في العهد القديم اتطمع في جمع المن فكان كل واحد ياخد من المنى على قدر احتياجه فكان لما بيسمع وبياخد ازياد كان بيدود عنه وهكذا ايضا اللي بيسمعه في الاكل والشرب ان مدودش الاكل من بره بيدود جواه فيه استمع في الميراج استمع في الميراج ولذلك ليه مرة واحد وقال السيد المسيح كل اخي أن يقتسموا الميراث تعلمن اقاموا عليكم قدينا او مقسمه ثم التفت الى الموجودين وقال لهم احذروا من الطمع اهم حاجه في الميراث ان الانسان لا يسمع في نصيب أخيه أو قريب بل بالعكس يجد حتى إن كان القانون يسمح له بالأكثر هو لا يطمع باسم القانون في طمع الشركاء واحد يكون ليه في التجارة شريك في الزراعة شريك في العمل في أي بزن يسعم إن شريكه يسمع فيه ويطلعه خسران وياخد المكسب ليه كل دي أنواع من السمع يتجد مشاكل كثيرة جدا فيه السمع في الشهوة عشان كده الوطية العاشرة تقول لا تشتفي ما لقريبك لا البجر بتاعتي ولا العنزة بتاعتي ولا امرأتي ولا شيء مما لقريبك لا تشتفي ما لقريبك يعني حتى الصمع لو كان مجرد شهوة في القلب فهو خطي حتى لو لم يسممه شهوة في قلب دا ووسة منها عنده نساء كتير وعشها امرأة قورية الحفظ لجالك ودفه ناسان النبي من جهة تأيديه النحية بالذات قال له واحد غني وواحد شطير والغني عنده حداد شطيرة والفقير ما عنده شرن على واحد فجيه الغني أخذها منه الذي دنه أوم وأكله قال له لا أنت هو الرجل ووبخه أخذ عقوبة لأنه طمع في امرأة غيره ولذلك الجنا أيضا هو نوعا من الطمع الطمع في شهوة لشخص لا يمتلك السمع في المطعم زي سليمان الحكيم لم تكفيه مطعه واحدة عندما دور على كل انواع المطعن بني لنفخ بيوت غريب غرف للنفخ فراديس قنيات لنفخ قنيه ذهب وفضه قنيه دواري مغنيين مغنيات نساء الى اخره وما ما عيناي لن امناه عن طمع ولذلك نفي الطمع في مسألة المتعة ضرب منها هي نفسها وكنت النسيده انه سعاد عن ربنا ولم يكن قلبه كاملا تمام الله مثل قلب داوود أليس في المدع الشهوة لا تشفع الشهوة لا تشفع وإنما تتدرق تتدرق في الكمية وتتدرق في النوعية ولا تشفع في سفر جمع آل كلمة لطيفة خالص عن مثل هذا الصنع في الشهوة قال العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمسح من السماء كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بين الأن هذا الصمع كل الأنهار تجري إلى البحر ولبحر ليس لنا الآن في ناس عندهم عندهم صمع من نوعاً آخر صمع في المبيح وصمع في الشهرة ربما الصمع في المبيح يؤدي إلى الرياء وإلى التزاهر لكشف مبيح ناس وربما يؤدي الى الانسان الذي يتمع في المبيه لا يحب ان غيره يمجح عايزه هو بس الوحيد فيه في الشهوة سمع بعض النساء في انتلاك الرجل زي الدر حتى لو كانت أختي شقيق مثل راحي ولي، التمع في مثلاك الرجل أدى إلى عداوة بين الاثنين حتى أن أحدهما قالت مشارعات الله فارعت مع أختي فارعت ليه تمع في مثلاك الرجل أو الحمى, الحمى. ابنها أصبحت تمتلك الزوجة إيه حتة العيلة دي اللي لسه داية جديدة تمتلك الواجه اللي نربيها من, من ساعة ما كان راضيع وقبل ما يبقى راضيع حتى ما كان فقط تطمع في إنها تستولي على الرجل وتعل المشاكل الصراع بين الزوجة وبين الحمى وبين الضرة كله صراع على امتلاك الرزق مبر الصما عليه الطمع في الدنيا يضيع الاخره وعلى رأي المثل الطمع يضيع ما جمع الطمع بين الزوجين عاد انو طمع بين الزوجين أحياناً. خصوصا لو كانت الزوجة عاملة وبتجيب إراد والراجل بيجيب إراد وهو يطمع في الإراد بتاعها أو هي تطمع في الإراد بتاعه فبصت لقي الصمع بينهما يوجد تفككا في الأسرة وجايز يحكم الأسرة الصمع يعلم البخل ما دام اللي بيطمع عايز ياخد باستمرار يبقى صعب عليه ام يعفض فالطمع يعلم البخ ويعلم عدم الرحمة ويعلم الجشع بل الطمع احيانا يرتبط بخطية الحسد. فالشخص الذي يسمع في شيء عند غيره ولا ينسلكه هو يحسده وجايد لحاجة أدادكم ليه نتائج فيه طمع مش في فلوس ولا في شهوة ولا في أرض ناس يسمعوا في يوم الرب ويخدوه ليه ده ده مش بتاعك ده يوم بتاع ربنا مفروض انك تخصصه واتكراشه لله ده نوع من الصمع يعني عدم تقليل يوم الرب هو لون من الصمع في طمع سعاد تلقوه حتى في اللعبة تاريخ كرة مفروض يلعب بطريق تيم ويرج كل واحد يباصل يستهجي المهم الفريق هو اللي يقف فإذا واحد من طمع في هو اللي يجيب الأدوان هو اللي يجيب الهدف الفريق كله يروح فمش ممكن أبدا تنفع واحد العيب يطمع في أن ياخد الشمعة يحرز الأهداف الوحيد آخر نقطة نقولها هي معالجة الصمع طبعا أول حاجة لمعالجة الصمع هي القناعة من الأنسلة اللطيفة اللي قلتها قبل كده لعل بعضكم سنحن قناعة العشكورة اللي تمرت لأنا شفتها مرة مرة كنت قاعد أصدقى ليت في الجير وولد ماشي وقع منه من بين الأمر وقع, وقع زي شكم الأمر كويسين كده جد عشورة لأخذ حباية مين هو جيري حباية حباية إنه ممش عارشي العكس العشورة مين الدملة النملة تأخذ وتسل وتودي المخازن وتودي وتجي تسحبها وكل ما تشوف واحدة تود وتجنا وتقول لها الحق لا وما تجمع إلا مخازن تجمع إلا مخازن عشان كده في فرق بين العصفور و النمل النملة دائما تخزن تحت الأرض والعصفور الصير في السماء لأربية أدي السموية، دي قناع، أدي السماء. تدريب آخر هو عنصر الاكتفاء والرضى بما أنت فيه. يخليك ما تسمعش. مش معك كده أن الإنسان لا يجاهد ولا يتأدر ولا هذا. لا بس ما يسمعش. اللي يجيله كفاء عليه ويشكر ربنا عليه مفيش شهوة الأخذ وشهوة السياس ويتدرب الإنسان أيضا على عدم الصلب المستمر دايما الإنسان اللي بيطمع تلقيه دائم الصلب يطلب ولا يمسحك يخلص من طلب يجيب ويطلب طلب ثاني يخلص يجيب طلب ثاني ما فيش فايده في تدريب عمل ربنا للقناعة وللفقراء ان في فترة المحصول وهم بيجمعوا المحصول يتركون زوايا الحصاد يجي الفقير والمسكين واللي بيجروا وراء الحصابين زي رعوس وياخدوا من اللي بغض في الحصاب حتى الزوائع منهم حاجة ما ياخدهاش يتركون زوايا الحصاب وما يطع منهم لمن يسير وراء الحصابين من الصراع انا فاكر الحكاية جيدة حصلت لعاء الزمان وأنا شاب صغير قبل الرحبان. كنت ببص من شباك البيت بتاعنا لقيت ولا زبال بيفتش في الزبال. وبعدين هلاقي السودان يا من السودان بيش بيش روع يروح فتحة وكل. فأنا ضمير ضبط. بس كل مرة ناكل سوداني ما نسيبش حاجة أبدا فكنت كل مرة ناكل مني أقول نسيب كام سودانية للذباب، لما يجي الماء يلاقي حاجة يقول نجيب برسؤان ناكل كله فبنسيب وسط الزبالة برسؤانة سليمة والزبال بينهم يلاقي البرسؤان السليمة ياخدها ويكلها ويبقى فرحان فكان تدريب كويس من أجل الزبائن. دلوقتي الزبائن بقوا فخنديه وبقوا كبار وبقوا أصحاب الثمن. <تصفيق> <تصفيق> من ضمن الأشياء التي تعالج الثمّة الكرم وحب الأطفال. دول يعالجوا الصمع وتفضيل الغير على الناس دي فضيلة حلوة جدا تفضيل الغير على الناس زي ما قالت كتاب المحبة لها تصلب ما لنفسها فدية تبدأ عن الإنسان الصمع أيضا الزهر طبعا مش كل الناس يقدروا على الزهر لكن الجهد أيضا يمنع صمع مكتشف سبع صبع